واستغفر الله إن الله كان عفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يخسانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله ولا يستخفون من الله وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا هَلْ أَنْتُم مُّنَاقِضُونَ إِذَا جَاءَكُم مِّنَ الْمَوْتِ قَالُوا إِنَّا كُنَّا حَيًّا مِّن قَبْلُ بَلْ نُّحْيِي الْمَوْتَىٰ ۗ أَوَلَا تَذَكَّرُونَ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَمَن يَكْذِبْ بِإِسْلَامِهِ فَإِنَّ مَا يَكذِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَكْذِبْ قَطِيعًا تَمَلَّ فَقَدِ احْتَمَلَ بُمْثاناً وَاسماً مُبِيناً ولَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّت طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يَضِلُّوكَ أَنْ يَضِلُّكَ وَمَا يَهْدُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ كتابا والحكمه علّمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله يا